امسى الى واسق الليل وقرانا الفجر ان قرانا الفجر كان مشودا ومن الليل فتهج جَزَ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا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 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وزهق الباطل إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذهوقا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ மூ أَن تُلِلْ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا انا ابيجانبي واذا مسه الشر كان يا اوسا قل قل لا يعمل على شاكله فر إِنْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ وَأَذَا سَبِيلًا وَإِذَا سَأَلُونكَ عَن رُوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا لا قليلا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَمْحَيْنَا إِلَيْهِ كَثُمَا لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَائِلًا وَكِيلًا